إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله العفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون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 أَلَمْ تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا, أكثر ولا أكثر إلا هو معهم أينما